يخافون من الزارة ومن قطبتها الحارة لذا ما يروا من دفاعا ضعف الجارة كم احرجت الزاره نظاما مرسل العصر وسلب الحق في لايلان وسحب مرتضى قام كل من يُصلب حقا سيرى الزرى في المرصد صوتا يتحدى كل من تغصب أرضا سيرى الخطبة سهلا من جمارا يتولى كل من يدفع بابا سيرى الضل الباب جيشا يتلقاه كل من يسقط حملا سيرى المحسن قد صار حسين يتسلاه بيوت الله لا تجبر لذا كان الصوت لم يقبى وما إن أذن الحاق رأينا في الفضا حيدر اتامين خلفه الزاهر اتامين خلفه الزاهر بيبي عندي ان احمر تنادي الناس اللي صار وتدعو خيبراً خيبر وتدعو خيبارا وأتى من خلف الزمع بضلعين دامين أحمر تنادي الناس للثاري وتدعو خيبارا خيبار إنها في كل شعب عرف الله عزيزاً وكريماً وبقى فائر إنها في كل بيت عشق الآل سرطاً وانتماءاً وأب الجائر إنها في كل شيخ غرس اللوات الشاب خطاباً فنم الباطل إنها في كل قلب طرفع الحب وأنوى شعاراً طيباً طاغي <تصفيق> انا في كل شعب عارف الله عزيزا و كريما و في كل بيتين عاشق الاعلى صرطا وانت من هو ابي في كل شيخ غارسل وعتل شاب خطابا فانا ملبات انها في كل قلب رفع الحب لعن وشعارا طيبا طاهر احذروا الكبتة واحذروا صمتة فغدا تصحوا الثورة الموتة احذروا <تصفيق> الكبتة واحذروا صمتة فغدا تصحوا الثورة الموتة <تصفيق> اضيعوا آتين كالموجي هاريم واللطموا من خد فاطين العؤاتين كالموج عاريم واللطمو سيفون من خد فاطيم لا تزرع مجوع فقد تحلو العلاقين فينهض الجوع اذا كان مقاوم لا تبدل النساء ولا ترمي الحمائم فالجرحون امر هائج فالجرحون امر في الأرض حائم لا تزرع جوع فقط تحل العالقين فينهاض الجوع اذا كان مقاوي لا تبدل النساء ولا ترمي الحمائم فالجرحون امر هائج ضحائي صديقوا زارة وعرفوا القادرة لا تؤذوها وتركوا الغدر صديقوا زارة وارفعوا القادرة لا تؤذوها وتركوا الغدر صديقوا زارة واعرف القادره الا تؤذوها واتركوا الغدا يكفنتي <تصفيق> هكون يكفي, يكفي ده سايس فالدين باق والله حارس يكفنتي هكون يكفي, يكفي ده فالدين باق والله حارس لا تحتويكم في الهدى بعض الدوسائس فالدار هذه جنة والوحي داريس ملائكم تحفها مثل النواريس لا تهجموا واجتنبوا فعل الأباليس فعل الأباليس فعل الأباليس, فعل الأباليس <تصفيق> يكفي انتهاكم يكفي دسائس فالدين وباقل والله حارس يكفي انتهاكم يكفي دسائس فالدين وباقل والله حارس لا تحتويكم في الهدى بعض الوساوس فدار وغادي جنات والوحي داريس ملائك تحفها مثل النواريس لا تهجموا اجتن مفعل الاظال على الاظال ام شعظون فاطميون هو النصر على صر بالعمال شعبون حيداريون به الأرض ستر و بالعدال شعبون فاطميون له النصر على صر بالعمال شعبون حيداريون به الأرض ستربي العجالة جروت ما استطعته ولن تهزم أيام الرسالة آه إنا لا نبالي بأعداء السماء أهل الضلالة آه بأعداء السماء أهل الضلالة فاطمي يوم ونبتنا كالشجر فاطل ميال وهل يخفى القمر فاطل ميال ونبتنا كالشجر فاطل آه وهل يخفى القمر اقتلوا ناس نحيا شموسا في الأثر ودمانا ستمريه على رأس القدر كل علق شريف إذا طار التصر وعرقوا الضحايا لها وعد الضفر فاطميون نبتنا كالشجر فاطميون وَهَلْ هل الْقَمَارِ فَاطِرِ عَلِي وَنَبَتْنَا كَالشَّجَارِ الله وهل يخفى القمر اقتلوا ناس نحيا شموسا في الأثر ودمانا ستغي على رس القدر كل عرق شريف إذا تار انتصر وعرق الضحايا لها وعد الضفر وعرق الضحايا لها وعد او یا زهرا یا زهرا یا زهرا او یا